أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق نتناول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الحقيقة المحمدية كما يقول العلماء أي عن حقيقة هذا الشخص الذي اختاره الله عز وجل وأرسله برسالته ونبأه بنبوته فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عمن هو فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي بدأناه في الدرس السابق أنا محمد النبي الأمي أنا محمد بدأ بالاسم الذي عرف به صلى الله عليه وسلم وسمي محمدا لكونه محمودا عند أهل الأرض وأهل السماء، النبي نبأه الله عز وجل وجعله نبيا من النبوة أي من الرفعة أو من النبأ وهو الخبر بمعنى أنه يخبرنا عن الله عز وجل الامي هذه الاميه التي كانت بنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم معجزة كما قال البصير رحمه الله تعالى كفاك بالعلم في الامي معجزة يعني يكفيك أن تكون عالما أميا أن تجمع بين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وأن تكون أعلم أهل الأرض جمعت علوم الأولين وعلوم الآخرين مع أنك لا تكتب ولا تقرأ معنى هذا أن, معنى هذا أن هذه العلوم لم يكن مصدرها البحث والاكتساب والمهاره والأساتدة والمعلمين ولكن مصدر هذه المعرفة السماء مصدر هذه المعرفة الله سبحانه وتعالى الذي علمه ما لم يكن يعلم علمه ما لم يكن يعلم نعم فكتب النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يكتب في كلام بين العلماء هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم اول يكتب ذهب الامام الباجي رحمه الله تعالى عليه الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في نهايه الامر يعني في صلح الحديبيه انه كتب في ذلك العقد الذي كتبه بين بينه وبين قريش في صلح الحديبيه العلماء الاخرون قالوا ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم لا في بدايه حياته ولا في ولا في نهايتها وبعضهم قال حتى لو فرضنا أنه كتب في النهايه كتب بعد أن صار نبيان وصار رسولان وعلم فضله وعلمت مناقبه ونزل عليه الوحي ونزل عليه القرآن وكانت له دولة وكانت له صوله وكانت له جوله بعد كل هذا لا باس ان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كتب في نهايات حياته في السنة السادسة للهجرة فما بعدها فلا بأس ولكنه صلى الله عليه وسلم نبئ ولم يكن يقرأ ولا يكتب هذا متفق عليه لدى جميع العلماء ونزل عليه الوحي ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب هذا بنسبة له هو صلى الله عليه وسلم أما بنسبة إلينا نحن فالأمية عار فالأمية بنسبة إلينا يعني لا ينبغي أن نقول كان النبي أميا فلنكن أميين لماذا؟ لأن مصدر المعرفة بالنسبة إلينا هو التعلم ولهذا كان من في الكريم اقرا أول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة اقرأ اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذا فعار على أمة اقرا أن يكون فيها أميون عارoon على أمة اقرأ أن يكون فيها أميون يعني أن تتفش فيها الأمية بينما في البلدان أخرى الذين لم يكن لديهم هذا التحفيز لإله إلى القراءة أو لم يحتفظوا به لأن الله عز وجل دائما يأمر بالعلم والاستدادة منه للأنبياء السابقين والإقوام السابقين ولكنهم لم يحتفظوا بهذا الكنز بل حرفوه واعتبروا أن طلب العلم أو أن العلم يعتبره شيئا غير مرغوب فيه بنسبة للشرع واعتبروا أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة وسموها شجرة الملعونة الشجرة المعرفة بالنسبة إليه شجرة الملعونة لأن آدم لما أكل منها انكشفت له الحقيقة فعرف نفسه وعرف حاله فطرده الله عز وجل من الجنة بسبب العلم هذا كذا يقولون. يقولون بسبب العلم مع أن الله سبحانه وتعالى يمتن على آدم يعني هذا يتناقض مع ما جاء في القرآن الكريم يمتن على آدم أنه علمه الأسماء كلها فضله على الملائكة وأجر حوارا بينه وبين الملائكة في شأن آدم عليه الصلاة والسلام فبين ميزته وعلوه وعلو شأنه ومنقبته في كونه تعلم الأسماء كلها فاستعرض الله عز وجل هذه أسماء على الملائكة فلم تعرفها قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وعرضها على آدم فأنبأهم بأسمائهم فأخبرهم آدم عليه الصلاة والسلام بأسمائهم إذا فالعلم والمعرفة أمر مطلوب من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرسل الله الارض ومن عليها الشيء عندنا هو أن العلم مطلوب فالعلم فريضة طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمة الجملة أخرى من هذا الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده النبي الامي لا نبي بعده أي مما امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الانبياء السابقين أنه لا نبي بعده بمعنى أن الله عز وجل ختم به النبوات ختم به الرسالات ختم به النظارات معنى هذا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا صالح لكل زمان ولكل مكان معنى هذا أن هذه التشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال تقاريره صلى الله عليه وسلم أنها صالحة لكل زمان ولكل مكان بمعنى آخر لا يمكن أن يتي إنسان في آخر الدنيا وفي آخر الزمان فيقول هذه الشريعة لا تصلح لنا نحن عصريون نحن متطورون نحن متقدمون نحن كذا وكذا يعني بكلمات ينتقص بها من شريعه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالقران اذا غزا الناس الفضاء سبقهم القران الى الفضاء واذا غزا الناس البحار غاصوا في البحار فقد سبقهم القران الى البحار واذا غازوا الجينات الانسانيه والجينات الوراثيه في الانسان فقد سبقهم القران الى ذلك كله علمه من علمه وجهله من جهله يعني ما اكتشف الناس شيئا إلا وجدوا القرآن له فيه كلام له فيه كلام إلا أن القرآن الكريم فيه كليات وليس فيه تفاصيل فيه كليات لأنه يخاطب سائر الأفهام في سائر الأوقات في سائر الامكنه وفي سائر الازمنه فالقرآن الكريم لا يخاطب الناس بما لا يفهمون ولكنه يخاطبهم على قدر عقولهم فاذا اكتشف الناس شيئا ما فإن القرآن الكريم يقول لهم ها أندى سبقكم إلى هذا العلم وهذه المعرفة لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ينشأ عن, هذا عن هذه الجملة وعن هذا الخبر ينشأ عنه أنه من سيقوم برسالة الأنبياء عليه الصلاة والسلام إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد ختم النبوات وكان الأنبياء هم الذين يتوارثون هذه الأمانة فمن سيحمل أمانة التبليغ بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انهم العلماء إنهم علماء هذه الأمة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله العلماء من الرجال والعالمات من النساء هم المسؤولون عن تبليغ هذه الأمانة أمانة الدين أمانة الوحي السابقون استحفظهم الله عز وجل الكتب بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ما الذي حدث حرفوها ما الذي حدث يمنون أتباعهم بالخير وإن لم يفعلوه ويعدونهم بالجنة وإن لم يسلكوا طريقها ويجعلونهم باقين في الأمية والجهل لكي يطيعوهم في سائر أوامرهم ونواهيهم هذا كله أشاره إلى القرآن الكريم في باختصار شديد حيث قال الله عز وجل ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني هم باقي الناس يعني عامه الناس الذين بايديهم التوراه وبايديهم الانجيل يعني حرفوها واحتفظوا بها ولم يكن احد ليطلع على هذه الكتب الا اولئك الخخامات او اولئك الاحبار أو الرهبان بلغاز القران الكريم الاحبار او او الرهبان علماء بني اسرائيل علماء اليهود او علماء النصارى فاذا ساله ما هذا المسكين عن امر ما فين يعيدونه بل يكتبون له سكا يعني كيقطع الورقه ديال الجنه من هنا بلا ما يوحل إلى وصل الى من هناك يشد لو القى صافي ناجي فويل لهم مما كتبت ايديهم من تلك الصكوك وويل لهم مما يكسبون من الاموال التي أخذونها مقابل ذلك لك السكوت تعطيه الفلوس فويل لهم من هذه النحيه وويل لهم من تلك لانهم يكذبون على الله يفترون يفترون على الله سبحانه وتعالى بينما القران الكريم تكفر الله عز وجل بحفظه فلم يكله لا لزيد ولا لامرين ولهذا كي يقول العلماء احنا معناش رجال الدين معناش في الاسلام رجال الدين بمعنى واحد المجموعه معروفها باذى الاسم تسال فقط ولا يسال غيرها فكلنا رجال دين فاي رجل واي امراه فهو رجل دين ما دام متدين ما دام يصلي ويصوم فهو من رجال فهو من رجال الدين كذلك اذن معنا احتكار لهذا العلم فالقران الكريم يتنافس في حفظه الرجال والنساء والصغار والكبار وهذه الظاهره الموجوده عندنا والحمد لله في هذه الاونه الاخيره يعني ظاهره صحية عندما تجد مثلا في المساجد النساء يحفظن كتاب الله عز وجل تجد البنات الصغيرات يحفظن كتاب الله عز وجل تجد الرجال الكبار يتعلمون القران الكريم تجد هذه المنافسه في الحصول أو في تعلم كتاب الله عز وجل وفي سنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي, هي ظاهرة صحية ينبغي التحفيز عليها وتشجيع عليها لأن الأمة عادت إلى كتاب ربها سبحانه وتعالى بمعنى عادت إلى ما كانت عليه في زمن الخلفاء الراشدين فزمن الخلفاء الراشدين كان القرآن منتشرا بين الناس لم يكن هناك حفاظ والباقي غير حفظين وإنما تنزل آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتشر بين الرجال والنساء فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يخطب ويقول لا يعني ينبغي أن يفوق أو أن يكون صداق أي مرأة أكثر من صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا فتقوم امرأة في آخر صفوف المسجد وتقول كيف تقول هذا يا أمير المؤمنين والله عز وجل يقول وآتيت محداه نقيم طار فلا تأخذ منه شيئا فأطرق رأسه وقال كلنا سفقه منك يا عمر حتى, حتى نساء يعني قال هذه الجمله استحسانا للمراه ان تستشهد بالقران الكريم والا في الحقيقه فالمراه اخطات لان عمر اجتهد في جانب جانب الصداق والله عز وجل يقول ان اتيتم احداهن قنطارا هذا يعني آتاها قنطارا اتها مالا كثيرا وأراد أن يفارقها فلا ينبغ أن ينقص مما اتاها شيئا اذا فالايات تتحدث عن الطلاق وليس عن وليس عن الزواج امير المؤمنين عمر يريد أن يتحدث عن الزواج وتخفيف الأمور التي تعقد الزواج وتجعل الناس يعني يعيشون في العنسة لا الرجال ولا نساء يريد أن يخفف الأمر لكي يكون امر الزواج ميسورا فاجتهد فاجتهاده صعب وإذا قرأت الكتب فإنك ستجد في اجتهاد عمر ولو ختم من حديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل شيء يمكن أن ينتفع به يعتبر صدقا إذا فمع من تكون ومع مع تلك المرأة الصالحة المؤمنة مع أمير عمر مع أمير المؤمنين عمر ولكنه قال كلنا كل سفقه منك يا عمر حتى النساء استحسانا للاستشهاد بالقرآن الكريم كانه يقول بلسان حاله ما دامت هذه الأمة تأخذه من القرآن الكريم لا تخاف عليها شيئاً ما دامت هذه الأمة تأخذ من القرآن الكريم فهي بخير والحمد لله إذا فالقرآن الكريم ليس هناك كهنة أو رجال مكلفون به مسؤولون عنه يعني يخبؤه يرونه منه ما شاء ويخبئون ما شاءوا ويخبؤون ما شاءوا الأمة كلها هي صندوق لهذا لهذا القرآن بحيث لو أراد إنسان لا في الشرق أو في الغربي أن يحرف هذا القرآن فقال له الناس لا ما يمكن. ما يمكن ما لا يتصور في عدد الحفاظ في في الدنيا في عدد التسجيلات ال في الدنيا في عدد المؤلفات في القرآن الكريم وفي علوم القرآن الكريم يعني لا يمكن أن ياتي إنسان فيحرف ويقول هذا هو القران الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ ولكنه فين؟ في صدور رجال فيكم لم أستودعكم هذه الأمانة لم أستودعكم هذه الأمانة حتى لا تضيع ولكنني أودعتها فيكم وشتنم بين الإيداع والاستيداع الاستيداع هو طلب وضع الوديعة والإيداع هو إيداع الشيء داخل الشيء فالله سبحانه وتعالى أودع هذا الدستور وهذا القرآن في صدور الأمة ولم يكلفهم بحفظه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين إذن فمسؤولية العلماء فقط هو التبليغ أما الحفظ حفظ الله عز وجل كتابه القرآن الكريم تاتي المقارنه التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بين علماء هذه الأمة وبين أنبياء بني إسرائيل لأن أنبياء بني إسرائيل رسالتهم هي ماذا؟ هي أن يجددوا أمر هذا الدين كلما فطرت الأمة في التمسك بدينها إلا وبعث الله عز وجل نبيا آخر يجدد لهذه الأمة أمر دينها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فمن يجدد أمر دينها؟ إنهم العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث الله عز وجل على رأس كل مئة سنة من يجدد, من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو من يجدد لهذه الأمة أمرها أو دينها كما ورد في الروايات. إذن فالعلماء مسؤوليتهم تبليغوا هذه الرسالة نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم في الكفة وعلماء نبياء بني إسرائيل في كفة أخرى وهذا تشريف عظيم لعلماء أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتابع لنبي بعدي أوتيت جوامع الكلم وخواتمة أوتيت جوامع الكلم وخواتمة الخواتم تكلمنا على الجوامع الكلمة الجامعة هي التي لم يخرج عليها شيء لم يخرج عليها شيء والخاتمة هي التي لم يدخل فيها شيء مما ليس فيها بما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل ما لم ياذن الله عز وجل به ولم يخرج عنه ما ادن الله عز وجل فيه كما يقول العلماء في الحد وفي التعريف الجامع المانع الجامع يعني أنه استحوذ على جميع انواع وأفراد الجنس الذي شمل عليه والمانع المانع من ان يدخل فيه ما ليس ما ليس ما ليس فيه ما ليس فيه او ما ليس منه فالرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم بحيث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل عليه وما ترك شرا إلا ونهى عنه وأختصر القرآن الكريم هذا في قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الامر ادنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر الاستطاعه إذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم لان امتثال جميع الاوامر مستحيل اذا يكون من الصعب جدا امتثال جميع الاوامر ولكن اجتناب النهي لم يقل فيه اجتنبوا ما استطعتم وانما قال اجتنبوه لان الاجتناب سهل لان الاجتناب هو ترك هي عنه فاذا تركت الشيء فقد جنبت فقد امتلز الامر لا تقول انا لم استطع ان اترك هذا هذا لا يعذر فيه الانسان لم استطع ان افعل يعذر على قدر طاقته الذهنيه طاقته البدنيه طاقته الماديه طاقته يعني الاجتماعيه يعني يمكن ان يفعل امورا ويترك امورا اخرى لانها ليست في استطاعته كما هو الشان بالنسبه للفقراء لا حجه عليهم ولا زكاة عليهم وإنما عليهم كلمة التوحيد والصلوات الخمس وشهرون رمضان فإذا مرضى أيضا فرمضان أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلى الذين يثيقونه في دية طعام مساكين إلى خيره هذا في الفعل ولكن في التركين إذا نهيتكم عن شيء اجتنبه لأن الترك أدركه كما قال الشاعر وإذا غلا شيء على يتركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا إذا غلا شيء على يتركته فيكون أرخص ما يكون إذا غل لأنه إذا اشتريته تبذل فيه ثمنا باهضا ولكن إذا تركته اشتريته بلا شيء اشتريته بلا شيء بمعنى اقتنعت منه بلا شيء فيكون أرخص من كونه مشترا تركه أرخص من كونه مشترا وأيضا من معاني جوامع الكلم إذن فهو يطرق كل باب أمر وكل باب, باب نهي وأيضاً من معاني جوامع الكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بكلمات قليلة ولكن لها دلالات كثيرة. يعني حديث واحد تغريف منه الأمة إلى يوم القيامة ولا ينتهي. كحديث نمل عمل بالنيات. كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كحديث أزهد في الدنيا يحبك الله وزهد مما في أدي الناس يحبك الناس. كحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. كحديث يدع ما يريبك إلى ما لا يريبك إلى آخره حادث كثير جدا في جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمت خزانة النار وحاملة العرش أيضا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل علمه هذه المخلوقات بما أراه الله عز وجل هذه المخلوقات الجسام المخلوقات العظامة التي هي حاملة العرش وخزانة جهنم ورد في بعض الأحاديث ولكن هذه الأحاديث فيها, فيها, فيها ضعف ورد فيها أصاف هذه المخلوقات الجسام هذه هؤلاء الملائكة يعني أن رأسهم في السماء السابعة واقدمهم في الأرض السابعة وأن, وأن يعني أصاف كثيرة وكثيرة جدا ولكن جاءت في طرق, في طرق ضعيفة وما يتعلق بالغيب ينبغي أن يكتفي فيه بما جاء عن طريق صحيح الذي ينبغي أن نؤمن يجب أن نؤمن به هو أن هناك حملة للعرش لقوله تعالى الذين يحملون العرش ويقول عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية هالتمانية اختلف فيه هل هم تمانية ملائكة أو هم تمانية صفوف أو هم تمانية آلف يعني اختلف في المراد بالتمانية فالمراد أن القرآن الكريم حدثنا بأن للعرش حملة وان هؤلاء الحامله سيكونون ولا شك من حيث الضخامه ومن حيث الفخامة ومن حيث العظمة يعني شيء كبير جدا لانهم يحملون اعظم مخلوق في الكون اعظم مخلوق هو العرش فاذا كانوا يحملونه فلا بد ان يكونوا هم ايضا من اضخم خلق الله عز وجل ومن اكبر مخلوقات الله عز وجل النبي صلى الله عليه عز وجل هذا هؤلاء الملائكة العظام وأره كذلك خزانة النار المذكرون في سورة المدهتر خزانة جهنم نعم فخص الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليعلم أمته ليعلم أمته ليزداد إيمانها لأنه كما ذكرنا فيما يتعلق بأمور الغيب لا يوجد في كتاب سماوي ما وجد في القرآن الكريم من الحديث عن الأمور الغيبية بوضوح لا يوجد في الكتب السابقة ما وجد عن الحديث ما من الحديث عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن الملائكة وعن العرش وعن زبانية الجهنم أو حملت أو خزنت خزنت جهنم إلى غير ذلك من الأمور العين الواضحة في القرآن وضوح العين كأنك تراها عندما تقرأ مثلا سوره الطور عندما تقرأ مثلا صورة الواقع عندما ترى تقرأ مثلا الحاقة والصور الكثيرة المختلفة التي نشر الله عز وجل في أخبار القيامة وأخبار الجنة والنار يعني ستجد الشيء العجاب من هذه الأخبار قارن ذلك لو راجع تمسنا الكتاب المقدس قارن بين هل ورد في الكتاب المقدس عن الجنة والنار وعن المغيبات ما ورد في القرآن الكريم أبدا لا فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل ليله الاسراء والمعراج من العلوم ومن الكائنات ومن المخلوقات الشيء الذي كان النبي صلى منه ويعلم امته حتى توفاه الله عز وجل يعني بدا يخرج من هذا من هاد الخير رأيت ليلة اسري يبي رايت ليله اسري يبي رايت ليله اسري يبي حتى توفاه الله عز وجل وما نفذت تلك المعلومات وما نفذت تلك الخزائن التي راها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرائي والمعراج ولهذا عندما ندرس هذا الموضوع موضوع الإسراء والمعراج ندرك جيدا لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد كفار قريش بالمعرج إنما حدثهم بالإسراء إنما حدثهم فيما يمكن التحدي به قالوا له إذا كنت في القدس تصفه لن افتحداهم به فلما تجاوزوا هذا قال ولكن كانت قافلة بيننا وبين الشام أين وجدتها وإن تركتها فحدتهم بها وبأوصافها ومتى تاتي وسيقدمها جمال أورق عليه غرارة يعني حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه مجال للتحدي لو أخبرهم بخبر السماء لا يصدقونه ولا يمكن أن يقولوا له صفه لنا لا إن النار أين ما لمنتع ما رأوها ولن يروها؟ ما رأوها ولن يروها ما رأوها ولن يروها ولكن لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقبة عقبة التحدي بدأ يحدث أصحابه بما رأى في ليلة الإسراء والمعراج بما رأى في عند سدرة المنتهى بما رأى من ألوانها قال رأيته سدرة المنتهى ولها أوراق كآذان لفيلة ونبيقها كقلال هاجر قلال قلة كقلال هاجر وغشيتها ألوان لا أدري ما هي قولي تعالى فغشها ما غشها نعم وإذن علم الله عز وجل هذه المخلوقات العظام حاملة العرش وخزانة جهنم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بعثت بين يدي الساعة يختلف العلماء في معناه ولكن الكلمة الجامعة لهذا المعنى أنه لم يكن بينه وبينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة نبي آخر بعثت بين يدي الساعة أي لا نبي بعدي سواء اقترب ذلك الزمان أو أم بعد اقترب للناس حسابهما في غبلات معارضون. يعني يستدلون بايات كثيرة بأن المسافة أو الزمان المتبقي قليل قليل جدا بنسبة لما مضامنا من الأزمينة وبعضهم قال لا ندري كم بقي من الزمان يمكن أن نتكهن به ولكن المراد بالحديث أن الله عز وجل بعته والسعكهتين أي لا شيء بينهما كما أن السبابة لا شيء بينها وبين الوسطى فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بينه وبين الساعة والساعة مهما بعدت فهي قريبة والأمس مهما قرب فهو بعيد لأنه لن يعود يقول العرب في أمثالها ما أقرب ما هو آت وما أبعد ما هو فات لفترة بعيد بعدا لا يمكن الالتقاء معه أبدا واللي جاي راه جي جاي كما قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجله وعبر بالماضي كانه داز كانه وقع ونزل كانه وقع ونزل أتى أمر الله فلا تستعجله وقيامه كل واحد منا هي أن يتوفى أجله المحتوم أن يلتحق بربه سبحانه وتعالى لأنه إذا التحق بربه لن تكون له دنيا أخرى يكتسب منها نحن في هذه الدنيا التي نحن فيها الآن نكتسب منها ما نقدمه بين يدي الله عز وجل فإذا لم نفعل فلن تكون هناك حياة أخرى نجدد فيها علاقة بالله عز وجل فلن يكون هناك حياة أخرى التي يتأملها الكفار والمنافقون والملحدون عندما يقولون لله عز وجل الآن عرفنا الحقيقة أرجعنا إلى الدنيا لكي نعمل صالحا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا يعني كلمة سجرين بمعنى لن تعود أبدا كلا إنها كلمة هو قائلها برlamationه النبي صلى الله عليه وسلم والساعة كهاتين كما قال صلى الله وسلم وقال هنا بعثت بين يدي الساعة وفي رواية ابن هبين إنهو صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى سل يا محمد الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم سل يعني أطلب ما شئت تمنى ما تريد قال فيقول صلى الله عليه وسلم ما أسأل يا رب يعني لم يبق لي ما اسال لانك قدمت علي من الانبياء الجنب الغفير فماذا اسال فاذا سالت شيئا فقد ساله احد قبلي وهذا النوع من الحوار هو حوار استئذاد كما يقول علماء البلاغه ان النبي يستلذ خطاب الله عز وجل فيراجعه لماذا يراجعه باش يسمع منه المزيد كما قال الله عز وجل لموسى ما تلك بيامهنك يا موسى قال هي عصايا أتوا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآريب أخرى قالوا علش تقول هو في الجواب علش ما يقول هي عصايا ويسكت قالوا لي أنه يستلد ذو خطاب الله عز وجل يعني عزيز عليها أنه يسمع كلام الله سبحانه وتعالى الله سبحانه لا يعرف أنها العصا ولكنه أراد أن يخرج منها شيئا لم يعرفه موسى موسى يعرف أنها عصا يتوكوا عليها يهوش بها على غنمي له فيها مارب اخرى كالق فيها القربه له أمور كثيرة جدا ولكن لم يعرف فيها شيئا اخر وهو ان هذه العصا ستتحول الى حية تسعه ستتحول الى ثعبان ضخم يعني يرهب به الله عز وجل اعداء الدين فلذلك ما هي قال هذا ما عرفته فيه انا فصلت المعروفات فقال الله عز وجل القها يا موسى فالقاها فهي حية تسعه يعني في هي اخر لم يعرفه موسى عليه الصلاه والسلام اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول يا ربي ماذا اسال باش يقول لها اللي غاطلبها اللي ها اللي يعني يعود قال يا ربي ما اسالك يا رب اتخذت ابراهيم خليلا ايوا نطلب الخله لا, لا اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما واستفيت نوحا وأعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعد فقال الله تعالى ما اعطيتك خير ما اعطيتهم اعطيتم يعني انه بين له بان ذاك الشيء اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذ الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم خليله ها وش خص بها ابراهيم عليه السلام والسلام ها لم يخص بها ابراهيم عليه الصلاه والسلام قلنا سبحانه بالله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني خليل الله سبحانه وتعالى اذا فالخل التي كان إبراهيم يمتاز بها وعطيت أيضا للرسول صلى الله وسلم وكلم الله موسى تكليما أيضا كلم الله محمد صلى الله عليه وسلم كلاما مباشرا ليلة الإسرائي والمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى بعدما ترك جبريل وراءه لما قال جبريل تقدم فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فخاطبه الله عز وجل بل خاطبه وراجعه ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فكان يراجع ربه سبحانه وتعالى فسمعه صلى الله عليه وسلم ينادي في السماء أن قاد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي ما يبدل القول لدي وما أنا بظل من لعبيد واصطفيت نوحا أيضا استطفى محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الاستفاء نوح بما تمتاز. لأنه أول نبي أرسل بعد انحراف الناس بعد انحراف الناس واتخادهم آلية من دون الله عز وجل ولذلك يعتبر نوح أول نبي أرسله أول مرسل وإلا فآدم أيضا مرسل وشيط مرسل وغيرهم من السابقين لنوح مرسلون ولكن الذي أرسل بعد انحراف القوم واتخادهم آلية من دون الله عز وجل هو نوح عليه الصلاة والسلام فكانت له هذه الميزة أنه أول نبي أرسله لإقامة طريقة لإقامة الجادة ليسير عليها الناس وليعود بهم إلى صراط المستقيم وعطيت سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. الله سبحانه وتعالى سيدنا سليمان ملك عظيم جدا فسخر الله له الريحة وسخر الله عز وجل له الجنة وسخر الله عز وجل له الطير وسخر الله علمه منطقة الطير وعلمه منطقة النملة يعنيهم كثيرة جدا ولكن هذا الملك أيضا عطاه وضي محمد صلى الله عليه وسلم فبعته إلى الجن والإنس بل تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء القبض على, على الجن قال فتذكرت قول سليمان ربي هبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته يعني اعتبارات يعني أنه يراعي طلب سليمان عليه الصلاة والسلام قال تذكرت قول سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته يحصر ما هذا الطلب؟ ليكون خاصا بسليمان عليه الصلاة والسلام ولكن محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ملكا لم يهبه لسليمان عليه الصلاة والسلام وهو ملك الدنيا وخزائن الدنيا ليس بالمعنى المادي فحزم بل بالمعنى المادي فامته في سائر اقطار الدنيا وبالمعنى المعنوي فامته ايضا وكتابه منتشر في سائر الاقوام وفي سائر الامم لم يكن مخصوصا ببني إسرائيل كما هو الشان بالنسبه لسليمان ولكنه بعث للجامع البشري فكان صلى الله عليه وسلم اعطاه الله عز وجل الملك الحقيقي الملك الحقيقي هو الديني. الملك الديني ملك القلوب ان يملك الانسان القلوب لا ان يملك الجدران فاعطاه الله عز وجل ملكا عظيما لا لم يعطيه احد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما اعطيتك خير من ذلك اعطيتك الكوثر تعال الكوثر حنا حنا كنا نتكلم في حدود الدنيا، أعطاه ملكا، اتخذه خليلا، وكلمه تكلما، واصطفاه كما اصطفى نوحان، وأعطاه تمكن في الجن كما هو وش... شأن بالنسبة ليوسف الأيمان عليه الصلاة والسلام، بل تجاوزه وبعته إلى الع إلى الأحمر والأسود والعربي والعجم وسائر المخلوقات، ولكن أعطاه شيئا لم يعطيه أحد من قبل هؤلاء من هؤلاء كلهم، وهو الكوثر والكُوسرون هارون في الجنة لا يعلم مقداره ومسافته إلا خلقه سبحانه وتعالى لا يعلم عدد كيزانه وأوانه التي يشرب الناس فيها يوم القيامة إلا إلا الله إلى خلقه سبحانه وتعالى والله عز وجل امتن على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا في وقت كانت قريش تنتقص من دنياه صلى الله عليه وسلم تنتقص من ما يملك من الدنيا فيقولنا محمد فقير محمد يتيم محمد كان يرعى الغنام محمد ابتر لم يعيش له الأولاد محمد كذا فقال الله عز وجل له إن أعطيناك الكوسار فالكوثر خير من الدنيا وما فيها خير مما يخطر على بالي الناس جميعا إن أعطيناك الكوسار ولكن خذ بالاسباب سباب فصل لربك وانحر يقول العلماء هذا توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر أمته فمن اراد ان يشرب من هذا الكوثر فليصلي لربك ولينحر لربه سبحانه وتعالى فليصلي فليصل لله وليتبع لله قل ان صلاتي ونسكي ومحيياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فمن اذا اراد الانسان ان يذفر بشربه من الكوثر فعليه ان يمتثل امر الله وان يجتنب نهي الله ثم الله سبحانه وتعالى لم يسكت على ذلك الظالم الذي كان ينتقص من الرسول صلى الله عليه وسلم بل قال ان شانك ولا لأن البطر الحقيقي هو من بثر عن العمل الصالح هو من بثر عن الجنز هو من بثر عن ما يقربه إلى الله عز وجل ويبعده عن النار إذا كانت له في هذه الدنيا أموال وكانت له في هذه الدنيا أولاد وكان له في هذه الدنيا جاه وكان هذا كله لا يزمن ولا يغني من جوع إذا غمس في النار والعياذ بالله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع انا زيد كلا يطمع انا زيد بمعنى ان أعطيه في الاخره لأنه يقول إحنا ان الاولاد في الدنيا الى مشينا للاخره عاوتاني يكون عندنا الأولاد ويكون عندنا الملك وهاد الناس اللي فقراء في الدنيا غير فقراء في الاخره لا اوتيا وولد وولدا اطلع الغيب ام يتخذ عند الرحمن عهدا ابدا أبدا كلا الله سبحانه وتعالى يعيده بجهنم والعياذ بالله سأصله سقر وما أدرى كما سقر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر شوف الأوصاف ديال الدي الدي الآخرة لواحة كأنك تراها لواحة للبشر عليها تسعة عشر يعني الكلام عن الآخرة فيه, فيه واحد نوع من الفصاحة واحد نوع من البيان بحيث كأنك تراه كأنك تراه هو رأي العين كل شيء يحددك به إنسان إلا ويكون, ويكون فيه شيء من الضبابية شيء من الغموض حتى تراه بمعنى لا تستكمل الصورة إلا, إلا بينما الفصحة القرانيه والبيان القرآني يعني أوضح من هذا ولهذا كنت تكلم العلماء على الإعجاز في القرآن الكريم ما كنت الاعجاز الإعجاز البياني الإعجاز البياني يعني أعجاز حتى في بيانه ما تستطيع العرب أن تبين مع أنها أمة البيان أمة اللسان أمة الشعر والنثر والبلاغة والفصاحة ولها أسواق أسواق للكلمة ولكن مع ذلك ما تستطيع أن تبين كما بين القرآن الكريم بلسان عربي مبين فالكوثر مما يمتز به أيضا عن أعطيات الأنبياء السابقين أنه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته ودايماً نخسر نحضر هذا هد هد الدلالة. نعم اتخذت إبراهيم خليلا وكانت يقول له وحده، وكلمت موسى تكليما وكانت له التكلم وحده، واعطيت لليسليمان مولك اللعين وكان هذا الملك له وحده. بمعنى لم يورثه لم يورث هذا العلم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أعطاه الله عز وجل إياه إلا وورثه ليش؟ إلا وورثه لأمته. فجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً فورت هذا الخير لأمته وأعطي الكوثر وكان هذا بنسبة لأمته يعني سيشربون منها شربة لا يضمعون بعدها أبداً وأعطاه الله عز وجل جوامع الكريم فكان هذا دستوراً لأمته تغريف منه إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها إلى غير ذلك من الأمور التي أشرك الله عز وجل فيها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه كما ورد في بعض الاحاديث ان هذه الامه اعطاها الله عز وجل من العطيات ما اعطى للانبياء واهم هذه العطيات ذكرها القران الكريم يعني ما بعث الله عز وجل نبيا الا وقال له ما جعلت عليك في الدين من حرج وقال لهذه الامه ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا عطاء الانبياء وليس عطاء الاقوال لأن النبي عندما يبعث يكون في حرج شديد عندما تعرض عنه أمته وتأبى أن تستجيب أن تستجيب لرسالته فيكون في حرج فيقول الله عز وجل له ما جعلت عليك في الدين من حرج هذا التكليف الذي كلفتك به ما جعلت عليك في الدين من حرج ولكن بلغ وعلي أنا أن أهدي أو لا, أو لا أهدي فالأمر لهداية لي فكلف الله عز وجل هذه الأمة بالتبليغ وقال لها ما على عليكم في الدين من حرج مما أيضا أعضى الله عز وجل الأنبياء قال لكل نبي بعثه ادعوني أستجيب لك أدعوني أستجيب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني أستجيب لكم ولم يقولها لقومه من الأقوام السابقين إنما خص بهذه الميزة هذه الأمة أيضا مما خص الله عز وجل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه إذا بعث نبيا قال له أنت شهيد على قومك وقال لهذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة فأعطاهم الشهادة وإعطاء الشهادة لهم كما ذكرنا في درس سابق بمثابه التزكية لهم بمثابه التزكية لأنك لا تقبل شاهدا إلا إذا كان مزكاً بالنسبة إليك فالله عز وجل اتخذ هذه الأمة شهدة على الأقوام السابقة إلا لكونها مزكاة عند الله سبحانه وتعالى ولا تجتمعوا على ذلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء أيضا مما امتاز به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الله عز وجل اسمه ينادى به مع اسم الله عز وجل في, في جوف السماء هو النداء وهو هذا الذي يرفعه بين الحين والآخر خمساة المرات في 24, في 24 ساعة فتسمع فيه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك رفع الله عز وجل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فكلما ذكر المؤذن الله إلا وذكر معه رسوله ليس المؤذن فحسب أيضا الخطيب عندما يحمد الله يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الواعد عندما يحمد الله يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن عندما يؤذن يعني يجمع بين شه شهادة الله عز وجل بالألوهيّة ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني كل من تكلم في ميدان الدين إلا وأثنى على الله بما هو أهله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الدعات في جوف الليل الذين يدعون الله عز وجل لا يدعو هو يثني على الله عز وجل بما هو أهله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من رفع ذكره ومن مقارنة اسمه صلى الله عليه وسلم باسم الله عز وجل وهذا شيء عظيم جدا لم يكن لأمة من الأمم إذا تأملنا الآن القضية ديال الأدان إذا تأملناها نحن الآن في هذا الكوكب الذي نعيش عليه على ظهر الدنيا ورأينا أن الأدان لا ينقطع بحكم أن الأرض لا تخلو من ليل ونهار ما دامت لا تخلو من ليل ونهار أي لا تخلو من الصبح والظهر والعصر والمغربي والعشاء بمعنى انها لا تخلو من رفع الأذان بمعنى أن النداء متواصل التكبير متواصل التهليل متواصل ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم مع اسم الله عز وجل ايضا متواصل لو كانت لن اذان تلتقط مثلاً من الأماكن البعيدة لا سمعت العجب العجاب من هذه الأصوات يعني تخيلها شوف غير إذا كتقلفت الفازة مثلاً وكتهبط وكتهبط من الشرق كي يسأل إلا مثلاً في سلطنة عمان كي في الإمارات العربية ومن الإمارات العربية ها في السعودية أغير كتحرك الزر كتلقى لأخر كي يقول لله كي, كي يقول لا إله إلا الله كتسمع لأخر اللي حدا كي بزا لداً بمعنى ان, أن كل صلوات الخمس قائمة الآن الناس في ركوعها وسجودها كل صلوات الخمس قائمة الآن أدانها الآن قائم في كل لحظة وفي كل دقيقة مما يدل أن الله عز وجل أعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لم يعطي لأحد من الأنبياء قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هناك ذكر يذكر هكذا بهذه الطريقة؟ حتى هل كان نسبة هل كانت لأن بيسو ذكروا مثلا بما يذكر به الرسول صلى الله عليه وسلم من التبجيل والصلاة عليه؟ قال إبراهيم وفعل إبراهيم وذهاب نوح ورجع موسى ولكن عندما يذكر الرسول يذكر بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقرن بين ذكره وبين الصلاة عليه وهذا من رفع شأنه ورفع ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نختم بهذا مع أن الأدان فيه كلام طويل خصنا أن نتكلم فيه الأدان يحقن به الدماء الأدان يعصم من الشيطان الجماعة التي لا يقام يقا فيها الصلاة ولا يؤذن فيها يستحوذ عليه الشيطان إلا غير ذلك من الأمور التي تعلق بهذه, بهذه الشعير العظيمة وهذا, وهذا يعني هد هد هد هد العلامة التي وضع الله عز وجل للصلاة الخمس يعني أنا أن نتأمل فيها وأن نستعيد إن شاء الله سبحانه وتعالى الدروس فيها صلى الله عز وجل أن يصلي ويسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والصالحين والتابعين لهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين